دولتي باقية للأيدة رامية جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للعيدة رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجد للدجا ماحية غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب والعيدة الغاوية بالضبى المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جمعا البلد باقيه لا تزال راسيه كالجبال راسيه راسيا دولتي باقيه للعيده راميه جندها يهتفون انها باقيه دولتي باقيه جندها منحنت كالعبيد بأسها كالحديد عزنا تستعيد أسدها الضارية جندها الأوفياء قد أشاد البناء عاليا في السماء عاليا عاليا فودا لا يرى معتن كالغمى للمعالي سنا في السماء سامية دولة المؤمنين قلعة المسلمين بأسها لا يلين نارها حامية نارها حامية كجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقناوة الصيوف والمدى الدامية فجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقناوة السيوف والمدى الدامية كم أسال الدماء في طريق الإباء فاستحال اللواء للعلا سارية بكتاب منير وسلاح نصير للاله القدير قد غد الداعيات دولتي انها الفرقه الناجية جندها يهتف باقيه باقيه يهبا دولتي انها الفرقه الناجية جندها يهتف باقيه باقيه يهبا